ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغمين وأرسل عليهم خيرا أبابين تغميهم بحجارة من سجين رجع عليهم كعصف مأكول